الشعب يقرر معاقبة الخائن بعد زيارة الحاخام اليهودي كعب بن الأشرف الخيانية لقريش وغيرها عاد إلى المدينة واثقاً من الإطاحة بدولة الإسلام عاد ليجد القرآن قد سبقه بآيات تفضح مؤامرته وتزويره وافتراءه نزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا هنا جعل قائد الدولة القرار لشعبه كعادته بل هي سنته صلى الله عليه وسلم فقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله انبرى زعيم الأوس سعد بن معاذ الذي إذا غضب لله ورسوله فإنه لا يحسب حسابا لأحد فهو من هدد أبا جهل في مكة في عقر داره وبين جبابرتها فكيف بخراف يهود لا سيما وهو حليفهم وحاميهم لكنهم قرروا الخيانة والتنصل من الحلف وسعد لا يطيق الخونة لذا جمع خمسة من رجال الأوس هم ابن أخيه الحارث بن أوس ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو العبس بن جبر وخامس يقال له أبو نائله اختاره للتمويه لأنه أخو كعب بن الأشرف من الرضاع خمسة يكادون ينفجرون من خيانات بن الأشرف وكانوا متعجبين من حلم نبيهم صلى الله عليه وسلم عليه لذا توجه محمد بن مسلمة إلى نبيه بعد الاجتماع ممتلئا بالحماس فكانت أول كلماته يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم لم يكن صلى الله عليه وسلم يريدها حربا بل درسا للخونة عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمدينة يدعى كعب بن الأشرف فكر ابن مسلمة بخدعة يستدرج بها الطاغوت لكنه لا يفعلها حتى يستأذن قائده فالمسلم الحقيقي منضبط حتى في ساحات الوغى استأذن نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يظهر لكعب أنه معاد للإسلام حتى يثق به فقال فأذلي يا رسول الله أن أقول شيئاً فقال صلى الله عليه وسلم قل سار الشجعان وسار معهم قائدهم حتى وصلوا مكاناً يقال له بقيع الغرقد هناك وجههم وودعهم صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم كانت الشمس على وشك الغروب حين ساروا ولما غربت أدوا الصلاة فلما حل الظلام كانوا على مقربة من منطقة العوالي حيث حصن بن النظير ها هو مجلسهم يغص بمؤامراتهم وحاخاماتهم شعر اليهود بحركة ورأوا أطياف الرجال فاضطربوا والتفت كعب بن الأشرف وقد أصابه ذعر شديد فصاح بهم ما جاء بكم